119. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 110. والأرض فرشناها فنعم الماهدون 111. ومن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 إلا ليعبدون ما أريد منهم للرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن